www.attableek.com, the reviver of Iman. Allah Alhamdulillahi Rabbil Adami الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الظالمين inni mal mukminuna alladhina amanu wa rasulihi thumma لله. أولئك هم الصادقون قل وتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يظنون عليك أن أسلموا قل لا تظنوا علي إسلامكم والله بصير بما تعملون الله سميع الله لمن حمده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 إياك نعمد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرموب عليهم ولا القوم وَقَالُمْ عَنْهَا بِغَاكِبِينَ وَمَا أَدْرَا كَمَا يَوْمُ الْدِينَ لا يفسد شيئا، والأمر يومئذ لله، الله. سميع الله لمن أنيد. Allah habdu Allah habdu